بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للجميع صلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون